كذلك وأصل التبشير الأخبار بما يصل أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة فتجد الرجل يستنير وجهه وينشر حصده أو يقال فبشرهم بعلى بن عليم على سبيل التهكم حيث جعل الإنذار برفضة البشرة نظير هذا قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق أمر إهانة إنك أنت العزيز الكريم قال بعض المفسرين إن هذا من باب التهكم به حتى ازداد غما إلى غم وقيل المعنى أنت العزيز الكريم في الدنيا وليس لك في الآخرة إلا الإهانة قال ومن أسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين لماذا حصل هذا في البشار والإنذار حتى لا يدعي مدعني أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية وأن لهم نصيباً من تدبير الخلق وهذا واضح فالرسل ليس لهم إلا أن يبشروا الناس وإنذروهم فقط، أما أن يهدوهم أو يرزقوهم أو يدفعوا عنهم السور فليس من وظائفهم. ثم قال فمن آمن وأصح والذين كفروا إلى اخره نعم سيأتينا شرع تعالف الفوائد والتبليغ ظاهر النبي من النبع والخبر اخبر بالوحي ولكن لم يكلف بتبليغه وإنما يتعبد به هو نفسه ومن اتبعه فعلى هدى لكن رسول مكلف أن يبلغ ما أرسل به وهذا اللي عليكم هو العلماء وهو ظاهر لأن آدم نبي وليس مكميا لشريعة من قبله بل شريعته مستقلة فجل هذا على أن القول بأن النبي ومن تعبد بشريعة من سبقه قول ضعيف وأن قول الجمهور أصح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين سبق الكلام على هذا نعم ما أخذت الفوائد طيب من الفوائد وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح أي آمن بقلبه وأصلح العمل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن آمن هذه مطلق لم تقيد بشيء إلا أن النصوص قيدت ذلك كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه لجبريل لما سال عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأصلح أي أصلح العمل وإصلاح العمل لا يتم إلا بامرين الأول الإخلاص لله عز وجل فمن أشرك مع الله في العبادة فإنه لم يصلح العمل حتى ولو كان الشرك اصغر لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العباده فعبادته غير صحيحه وهو غير مسلح حتى لو خشع ورق قلبه ودمعت عينه فإن ذلك لا ينفعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة التي مرت علينا كثيرا وهي الموافقة في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان وقول فلا خوف عليهم أي لما يستقبل ولا هم يحزنون أي لما مضى فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا لأنهم استارقوه في طاعة الله ولا يخافون العذاب لأنهم ناجون من العذاب ثم قال والذين كذبوا باياتنا هذا القسم الثاني من الذين أرسل اليهم أرسل القسم الأول الذي آمن وأصلح الثاني والذين كذبوا بآياتنا أي ردوها ولم يقبلوها يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون يمسهم أن يصيبهم إصابة مباشرة كالمس كمس الجسم للجسم يمسهم العذاب أي عقوبة, أي عقوبة الله عز وجل بما كانوا يفسقون أي بما كانوا يخرجون عن طاعة الله والبهون للسببية أي بكونهم وما مصدريه البال السببية وما مصطريه ويقدر الكلام بكونهم يفسقون في هذه الآية الكريمة فوائد منها منة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل ولا بد من إرسال الرسل يعني أن حكمة الله عز وجل تقضي بإرسال الرسل لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب الله من الأسماء والصفات والأحكام ولا يمكن أن يستقل بمعرفة العبادات فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل كان الناس أمة واحدة على دين واحد فلما كثروا تفرقوا واختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومنها أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئين وهما البشارة والإنذار فلمن تكون البشارة ولمن يكون الإنذار تكون البشارة لمن أطاع واتبع الرسل والإنذار لمن كذب بالعقوبه يعني بمعنى ينذر بعقوبه الله عز وجل يتفرع على هذه الفائده ان الرسل عليهم الصلاه والسلام لم ياتوا بمجرد الاحكام اي بمجرد ان يقولوا هذا حلال هذا حرام بل قرنوا ذلك بالبشاره والانذار لان البشاره تحمل الانسان على فعل المامور اليس كذلك لانك لو بشرت انسانا بانه سيحصل على كنز في المكان الفلاني يسابق إليه، فيفعل ما يوصله يصله إليه. الإنذار يحصل به البعد عن المعاصي، وعلى هذا تتركب دعوة الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة الرسل إلى قسمين: مؤمن ومكذب. طيب، من فوائد الآية حكمة الله عز وجل. انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة الرسل إلى قسمين مؤمن عمل صالحا ومكلف هذا من الحكمة بل ومن الرحمة لماذا؟ لأنه لو لم يكن كفر لم يعرف قدر الإسلام ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يرى عنه إنه لا ينقذ الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر من عرف الكفر ما يمكنه لانقل الاسلام من رحمه الله وحكمه الله أن ينقسم الناس الى قسمين لولا هذا الانقسام هل يحصل جهاد لا هل يحصل أمر بالمعروف وانهى عن المنكر لا هل يحصل امتحان واختبار لا لان الناس كلهم على وتيره واحده حتى الانسان لا يمكن أن يخرج عن الناس لكن اذا انقسموا الى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار للمؤمن والكافر فلا تظن أن الله عز وجل إذا أزاغ قلوب الكافرين لا تظن أن في ذلك لغوى بل هو عين الحكمة ومن فوائد الآية الكريمة أن من جمع بين هذين الوصفين الإيمان والإصلاح فليبشر ليبشر أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن قال قائل أليس المؤمنين المصلحين ينالهم خوف من الأعداء فالجواب بلى ينالهم خوف من الأعداء لكن الأسهل هذا هو الخوف المنفي في الآية لأن هذا الخوف بعده أمن ومع قوة الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفا ولهذا نجد الصحابه رضي الله عنهم في جهادهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضا هم بأنفسهم يتلقون الموت بكل, بكل رحب, رحب وسعى ومن فوائد هذه الآية الكريمة تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المصلح فمن آمن وأصلح ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي لابد من إصلاحه ولكن هل نقول إنه مجرد الإفساد أو مجرد ترك العمل الصالح يكون الانسان كافرا نقول نحن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إلا من في دليل مكتاب السنة من الذي يحكم بالكفر ويحكم بالإيمان الله عز وجل والرسول. نحن ليس لنا حق نقول هذا كافر ولا هذا مؤمن إلا في دليل من الشر ولذلك نعتب على أولئك الذين يرددون الأسئلة هل الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل الإيمان أو ما أشبه ذلك من العبارات نقول كل هذا لا حاجة إليه لأن لدينا يا أخوانا لدينا أدلة وامحة كفر من القرآن والسنة إيمان من القرآن والسنة وإذا دار الأمر بين أن, أن يكون هذا الرجل كافرا أو مؤمنا وهو من المسلمين فالأصل الأصل بقاء إسلام ولا لنا أن نكفره هل يمكن أن نجعل الأبيض أسود أو الأسود أبيض لا يمكن كذلك الأحكام الشرعية ما لنا حق أن نكفر أحدا إلا بدليل ولا أن نقول هذا مؤمن إلا بدليل وبهذا نستريح من الخوض واللعب في آراء الناس وعقول الناس ومن فوائد هذه الآية الكريمة القول بالمفهوم وهو أن من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا محسنون ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن من فوائد الآية التي بعدها أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة سبب للعقوبة لقوله والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وليعلم أن الآيات آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين ايات شرعيه وايات كونيه الايات الشرعيه ما جاءت به الرسل من شرائع الله ايات شرعيه لانك لو تاملت هذه الاحكام سواء في الامه الاسلاميه او في الامم السابقه لوجدتها مطابقه تماما للحكمه والمصلحه وانه لو اجتمع كل اهل الارض على ان ياتوا بمثل ذلك ما اتوا قال الله عز وجل اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا تظن ان اي نظام او قانون يصلح من الخلق ما تصلحه الشريعه الاسلاميه ولذلك ظل اولئك القوم الذين ذهبوا الى تحكيم القوانين الوضعيه التي با... التي وضعها بشر هذا البشر الذي وضعها أهو معرض للخطأ أم لا؟ معرض ثانيا أهو محيط بجميع مصالح الخلق في جميع أطار الدنيا؟ لا أهو محيط بمصالح الخلق في جميع الأزمان المقبلة؟ لا المنت تتغير إذن فلا يجوز الاعتماد على هذه القوانين يجب أن تؤخذ القوانين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله تعالى أعلم بالخلق حالا ومستقبلا ولأنه أرحم بالخلق ولأنه أحكم الحاكمين هذه الآيات الشرعيه الآيات القدرية الليل والنهار يعني المخلوقات الليل والنهار الشمس والقمر إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك كيف يكون التكريب بهذا وهذا نقول أما التكريب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبار فيقول هذا غير صحيح ما يدخل العقل ولا يمكن وإما بتحريف النصوص يحرف النص مثل قول بعضهم المراد بالستوى تولى والمراد باليد القدرة أو القوة أو النعمة وما أشبه ذلك هذا الحال طيب الثالث الاستكبار عنها لا يعمل بها لا يعمل بها أما آيات الله الكونية فإما أن ينسوبها لغير الله كما يفعلوا السببيون الملحدون الذين ينسبون الاشياء لاسبابها المحضه ويرون ان السبب فاعل بنفسه او يقول هي من الله ومعه غيره هذا ايضا الحاد هذا ايضا تكذيب آيات الله الكونيه يعني شرك او يقول هي لله وحده لكن له معين هذا ايضا كفر بالايات الكونيه فصار الآيات ال الكونية هي المخلوقات كلها والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي ومن فائد الآية الكريمة ان هؤلاء المكذبين سيصيبهم العذاب مباشرة لقوله يمسهم العذاب وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا لن يفلتوا منه في الاخره ومن فائد الآية إثبات الأسباب يا عبد الله الشريف وين رحت طيب اثبات الاسباب من قوله بما كانوا يكسبون يفسقون البال السببيه واثبات الاسباب دل عليه العقل والسمع ولا ينكره الا احمق والقران مملوء من هذا ولولا اننا في زمن اختبار قريب لا لطلبت منكم ان كل واحد يأخذ مثلا نصف جزء ويأتي بالآيات التي فيها ذكر السبب لانه لأنهم قد قيل إن في القرآن أكثر من ألف تليل يدل على إثبات الأسباب وهذا حقيقة نفس القرآن سبب قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل عليهم وقالوا بين الله لكم أن تضلوا لكن نظرا لقرب الامتحانات أخشى أن يكون في هذا تكليف توافقون على هذا زي. إذن إن شاء الله وقت آخر كل واحد مثلا يأخذ نصف جزء خمس ورقات ويستنبط الايات اللي فيها الأسباب وهي كثيرة جدا انقسم الناس بالأسباب إلى ثلاث اقسام قسم جعلها مؤثرة بنفسها وأنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون بالله عز وجل ولا يخفى حكمهم أنهم إيش؟ كفر القسم الثاني أنكر الأسباب أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها وقال إن هذه الأسباب مجرد علامات فقط وأن المسبب حصل عند السبب لا بالسبب وهؤلاء ظلوا سمعا وعقلا حتى إنه لو رمى إنسان زجاجة بحجر وسقعها ثم تكسرت قال الحجة ما كسر الزجاجة ما كسر الزجاجة ليه قال ما يجوز يقول كسرت الزجاجة لو قلت هذا لكنت مشركا محمد مستعان لو قلت هذا لكنت موحدا في الواقع مثبتا لله الحكمة هل يمكن لو تأتي صبيا والصبي ضرب الزجاجة وكسرها وقلت ورد تكسرها قال مثلا هل يمكن يقول أنا ما كسرتها حصل كسر عند فعلي وليس بفعلي أبدا ما يمكن لكن أناس كبار ذو عقول يعني عقول إدراك لا عقول رشد يقولون الأسباب ما تؤثر حصل الشيء عند السبب لا بالسبب القسم الثالث أثبت الأسباب لكن جعلوا تأثيرها في مسبباتها بما أوجع الله فيها من القوى المؤثرة وجعل الخالق أولا وآخره هو والله عز وجل قال لو شاء الله لم تأثر هذه الأسباب لو شاء الله لم تأثر فمثلا النار محيطة لا إشكال ولما ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت برد وسلام هل أثر هذا السبب في مسببهم لا لأن الله تعالى قال كوني برد وسلام وهذا القول هو المتعين ولا أقول الراجح فقط هو المتعين وما سواه فهو ضلال ضاط من فوائد هذه الايه الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر لقوله بما كانوا يفسقون لأنه قال الذين كذبوا بآياتنا كفار لأشكال تكذيب بالآيات كفر قال بما كانوا يفسقون وقرأ قول الله تعالى في تنزيل السجدة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الفسق هنا كفر وقد يطلق الفسق على ما دون الكفري وهذا هو المراد من كلام الفقهاء رحمهم الله ومنه قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فهنا الفسوق ما دون الكفر ولا, ولا الكفر ما دون الكفر يتعين وجه التعين العطف على الكفر والعطف يقتضي المغايرة ومن فوائد الآية تمام عدل الله عز وجل حيث إنه لم يعذب هؤلاء إلا لأنهم استحقوا العذاب لفسقهم جزاء وفاقا فإن قال قائل جاء في الحديث الصحيح أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فعذبهم وهو غير ظالم لهم هذا الجواب لا أشكال في هذا يعني أنه لو وقعت تعذيب أهل الأرض والسماوات لكان هذا العذاب مستحق عليهم وهو غير ظالم لهم وليس المعنى أنه لو عذبهم بدون ترم لم يكن ظالما لأن تعذيبهم بغير ظلم قد أحاله الله عز وجل ومنع منه نفسه فقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون وقال وما ربك بظلام للعبيد لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين للعذاب وبهذا يزول الاشكال في هذا الحديث الآية نعم ذكرنا هنا والسؤال السؤال والسؤال هو لم الله في هل هذا التغير فقط تغير فهم وين الخط فأولئكم الظالمون الظالمون ثم الفاسقون ليه نعم وش الليش كان. هذه المسألة بعضهم يقول إن هذا منزل على احوال فمن كان حاكماً بغير الله بغير ما أنزل الله فهو كافر ومن حكم بغير ما أنزل الله لمحبته للعدوان والظلم وظلم الناس ما. فهذا ظالم ومن حكم بغير ما أنزل الله لا رد لحكم الله ولكن لأن نفسه تهواه فهذا, فهذا فاسق نضرب لهذا بثلاث حكام حاكم حكم بالقانون ورد حكم الله وقال لا نقبله فهذا كافر الثاني في نفسه شيء على شخص معين وحكم عليه دون خصم هذا نصبه بأنه ظالم والثالث حكم بغير ما انزل الله لا رد لما انزل الله ولا إرادة للظلم لكن تهواه نفسه بمعنى حكم مثل شخص بان له الأرض الفلانية وما في ظلم لكن تهواه نفسه إما لصدقته له أو لقرابته له أو لأنه يقول الأرض بيني وبينك هذا نقول إنه فاسق فينزلها على أحوال ومنهم من قال إنها على حال واحدة وأن الكافر فاسق وظالم. كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون والأقرب عندي أنها منزلة على أحوال لأن لو قلنا إن, إن الأوصاف هذه على موصوف واحد صارت شبه مكررة نعم. المثلة. يعني يعني هل التشبه هم الحقيقة بحثهم هذا لا لا لا, لا أصل لو أنهم سلكوا في الأحكام الشرعية ما, ما سلكوا في, في أسماء الله وصفاته وقالوا هنا ما, ما ذكروا الله لنفسه اثبتناه وما نفع عن نفسه نفيناه وهنا نقول ما من كفره الله كفرناه ومن المكفر لا نكفر يسلموا وما تظهر الناس اللي لمثوا هذا التأويل هذا كفر مخرج عن الله وهذا يقول غير مخرج نعم حتى أن بعضهم أنكر ما ورد عن عباس كفر من كفر وقال هذه الرواية لا تثبت وحققها بعض تلميذنا وقال إنها ثابتة والعلماء كلهم ينقلونها عن ابن عباس مقرين لها مشهورة عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمر من الله إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا أمر بإبلاغ خاص وإلا فكل القرآن قد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبلغه لكن تاتي بعض الاحكام مصدره بقل اشاره الى اهميتها كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه والامثله على هذا كثير فيكون في هذا الحكم مذكور يكون وصيه خاصه بابلاغه والا فكل القران قد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبلغه كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم قلنا اقول لكم الخطاب في قول لكم للمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندي خزائن الله هذه مقوله قول أقول. اي لا أقول عندي خزائن الله أي خزائن رزقه فأرزقكم وأحرم من أشاء ولا أعلم الغيب يعني ولا أقول لكم إني أعلم الغيب والغيب ما غاب وهو نوعان غيب نسبي وهذا قد يعلم فمثلا الشارع الآن فيه أناس أنا لا أعلمه والذي يشاهدهم يعلمه هذا غيب نسبي وغيب مطلق حقيقي وهو ما غاب عن الناس كلهم فهذا لا يعلمه احد كالعلم بما سيحدث في المستقبل هذا لا يمكن ان يعلمه احد لا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا غيب ولا اعلم الغيب اذن الغيب كل ما غاب وهو نوعان نسبي وحقيقي فالنسبي ما غاب عن بعض الناس دون بعض والحقيقي ما غاب عن جميع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا النسب ولا الحقيقي لكن في النسب ما شاهده علم به ولذلك لما انخنس منه أبو هرير رضي الله عنه وكان أبو هرير جنوبا قال له أين كنت فهو لا يعلم كذلك لما دخل بيته وطلب الطعام واتوا إليه بتمر وطلب اللحم قال ألم أرى البرمة على النار وهنا لم يجزم بان فيها لحمه مع انها عنده في البيت لانه صلى الله عليه وسلم لا لا يعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك خاطبهم مخاطبه غير الاولى يعني كرر المخاطبه لان المقال هنا وهو نفي ان يكون ملكا ابلغ واشد ولا أقول لكم إني ملك والإتيان بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه الخطاب إلى المخاطب ولهذا اقرأوا في سورة الكهف قول الخضر لموسى في الأول قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي وفي الثاني قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صرف ولا أقول لكم إني, إني ملك واحد الملائكة إذن هو بشر بشر من بني ادم ثم ذكر ثم ذكر الله تعالى وظيفته التي يقولها قال ان اتبع الا ما يوحى الي ان بمعنى ما فهي نافيه وان في اللغه العربيه لها معان حسب السياق فتاتي نافيه وتاتي شرطيه مثالها ان اجتهدت نجحت وتاتي مخففه من الثقيله مثل وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اي انهم كانوا وتاتي زائده لا معنى لها الا التوكيد فقول الشاعر بني غدانه ما ان انتم ذهب ولا صريف ولكن انتم الخزف الصريف الكرم طيب الشاعر في قوله ما ان انتم ذهب فان ان زائدة ولهذا لو قال الشاعر ما انتم ذهبا صح ما الذي يعين هذا المعاني الذي يعينه السياق فدل ذلك على ان الالفاظ يتعين معناها بالسياق وهو وهو مما يؤيد قول شيخ الاسلام تيم رحمه الله ألا مجاز في اللغه لان الكلمه يتعين معناها بالسياق حتى استعمل بمعنى اخر في غير هذا السياق طيب اذا الذي يعين السياق كذلك يعين المعنى القرينه الحاليه لان السياق قرينه لفظيه القرينه الحاليه القرينه الحاليه ان يدل حال المتحدث عنهم على المعنى مثل قوله وإن مالك كانت كرام المعادي هنا ما يمكن أن تكون نافية يعني وكان يفتخر بقومه فيتعين أن تكون مخفف من السقيلة ان أتبع أي ما أتبع ما يحيله يعني إلا ما أوحى الله إليه والوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى لأحد أنبيائه بالشر هذا الوحي وسُمِّي ذلك من الايحاء وهو السر والاخفاء لان الوحي يقع خفيا ما كل احد يدري عنه وقول الا ما يوحى الي لم يبين الموحي وذلك للعلم به كما قال عز وجل وان اهتديت فبما يوحي الي ربي فالموحي والله عز وجل الا ما يوحى الي هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهذه ما لا يختص بها ولا تقع منه قل يعني يا محمد بعد أن تبين هذا هل يستوي الأعمى والبصير هل بمعنى ما وجاءت اداه الاستفهام بمعنى النفن لأنها مشربة معنى التحدي يعني لا يستوي الأعمى والبصير وإن كنتم صادقين فتبينوا لي الأعمى صفة مشبهة والبصير من يبصر ومن المعلوم أنه لا أحد يقول إن الأعمى والبصير سوا فما المراد بالاعمى هنا وما المراد بالبصير المراد بالاعمى الكافر كما قال تعالى ثم بكم عمي فهم لا يرجعون والمراد بالبصير المؤمن بصير من البصيره هو بصير من البصر افلا تتفكرون الاستفهام هنا للتوبيخ يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون نعم؟ في هذه الآية فوائد عظيمة منها أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يعلم للأمة ما أمره الله به لا أقول لكم أني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك إن أتبع لمن يحير ومنها ان ما صدر بقول بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على أهميته وأن الله تعالى أوصى نبيه أن يبلغه خاصة مما يدل على العنايه به ومن فوائد هذه الآية ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يملك خزائن الارض خزائن الله عز وجل اي خزائن الرزق ولذلك يعيش صلى الله عليه وسلم الشهرين والثلاثه لا يوقد في بيته نار ولو كان عنده خزائن الله لادركه مع انه لو شاء لدعى ربه ان يحقق له ما يريد لكنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبداً نبياً أو ملكاً نبياً فاختار أن يكون عبداً نبياً نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك خزائن الأرض. خزائن الله فإنه لا يجوز أن يطلب رسط من الرسول مباشر لأنه لو طلب رسط من الرسول مباشرة لكان هذا شركا وتجاوزا لما هو عليه صلى الله عليه وعلاه وسلم أما السؤال في حياته فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها وقد يعطي وقد لا يعطي كما منع الأشعريين حين طلبوا رواحل يجاهدون عليها قال لا أجل ما احملهم عليه وإن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يعلم الغيب لقوله ولا أعلم الغيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أشياء مستقبله فالجواب بلأ ولكن بوحي من الله عز وجل والله تبارك وتعالى يعلم الغيب ولهذا نقول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور المستقبل فهي بوحي خاص من الله عز وجل وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من امور الغيب ما ذكر الله تعالى في هذه الآية ولا أعلم الغيب لأن علمه بالمستقبل بما أنحى الله إليه ليس علما ذاتيا أدركه بنفسه ولكنه علم من من عند الله عز وجل كما أن الإنسان يرى الرؤيا الصالحة في المنام وينتفع بها في المستقبل والرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ومن فائد هذه الآية الرد الصريح على من قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم الغيب ثم لبسوا وشبهم بما أخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بها فيقال الأصل أنه لا يعلم الغيب وإذا جاء شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المستقبل فإننا نعلم أن ذلك بوحش خاص من الله تبارك وتعالى من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر كغيره لا يعلم الغيب وينسى كما ننسى ويلحقه الجوع والضمأ والبرد والحر كل الخصائص البشريه تلحق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذه الايه ان الملك قد يتصور بصوره انسان لقوله ولا اقول لكم اني ملك لانه لولا انه يمكن تصوره بصوره إنسان ما نحتج الى النفي اذ انه معلوم بدون نفي وهذا هو الواقع وقد جاء جبريل عليه السلام بصوره البشر ومن فوائد هذه الآية الكريمه الرد على الذين قالوا لولا انزل عليه ملك وقالوا لولا نزل عن الملائكه فان الملائكه لا يمكن ان ينزلوا ليكونوا رسلا الى البشر كما قال عز وجل ولو جعلناه ملكا إيش؟ لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ومن فوائد الآية كمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل لقوله ان إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه لا يزيد ولا ينقص حتى لو كان الذي نزل اليه على شخصيته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يدعى. وانظر إلى قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليهم وأنعمت عليهم أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق أن تخشى كلمات عظيمة عظيمة عظيمة يوجهها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه نعم لكتم هذا لأنه شيء عظيم أو كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافيين والمنافقين اتق الله ولا تطع الكافيين والمنافقين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع توقيفية لا يجوز لأحد أن يبتدع منها شيئا تقوله إن أتبع إلا ما يوحى الي ولهذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظر وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعا وهذا حق مستند إلى آيات متعددة وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد طيب هل مثلا لو أن أحالي استحسن شيء أن لله به هل يكون حسنا لا يكون حسنا أبدا وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعة إلى نوعه ضلاله وحسنه او الى خمسه انواع فالا هذا باطل لا شك فيه لان اعلم الخلق بشريعه الله وافصح الخلق وأنصح الخلق محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايش كل بدعه ضلاله كل بصيغه العموم التي يعم الالفاق عم وسائرهم كل كل قدة فضالة وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء ولا يرد على هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري وكان الناس بعد أن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اقامه قيام رمضان بهم جماعة صاروا يقومون افرادا او الرجل مع الثاني او الرجل مع اثنين وما اشبه ذلك ويحصل التشويش خرج عمر ذات ليلة وهم على هذا فامر ابي بن كعب وتميمن الداري ان يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة ففعل. وقام بالناس 11 ركعه ثم خرج مره اخرى وراهم على هذه الحال فقال نعمه البدعه هذه نعمه البدعه هذه فسماها بدعه واثنى عليها لا فهمتم هذا هذا الاثر استدل به جميع اهل البدع على استساغه بدعهم ونحن نجيبهم بأمرين الأمر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين بدعتهم إن صارت بدعة شيع سنه فهل أنتم أيها الخلف المتخلف هل أنتم كعمر؟ لا إذن لو صد صح أنها بدعة شرعية لكان عمر ممن يقتلى به وسنته متبعه في أمر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ثانيا أنها بدعه نسبية باعتبار هجرها من عهد رسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أقامها عمر فهذه بدعه نسبية ولا صح نقول أنها بدعه لغوية لأن البدعه اللغوية لا بد أن لا تكون مسبوقة لكن نقول هي بدعة ايش نسبية باعتبار أنها هجرت من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم مارا بعهد ابي بكر ثم اول خلافه عمر ثالثا هذه البدعه لها اصل اصل سنه وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى باصحابه في قيام رمضان ثلاث ليال وتخلف في الرابعه وقال اني خشيت ان تفرغ عليكم فتعجزوا عنه هذه العله التي تاخر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اقامتها جماعه هل هي باقيه في عهد عمر الجواب لا فالحكم يدور ما علته وهذه العله في عهد عمر لا يمكن ان تكون ففبطل تشبث اهل البدع بمثل هذه الكلمه من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان قال قائل ابتدعت أشياء أقرها المسلمون كجمع القرآن على مصحف واحد وكتبويب الأحاديث وكبناء المدارس وأشياء كثيرة ما تقول هذا أقول هذه ليست مقصودة بذاتها بل هي مقصودة لغيرها فجمع الناس على مصحف واحد لأن لا يتفرق الأمة لو كان الناس يقرؤون بالمصاحف التي بعد النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم لتمزقت الأمة تمزقا عظيما ولقالت النصارى إذا كان عندنا أربعة أناجيل أو خمسة فعندكم عشرات فلهذا كان توحيد المصحف مقصودا لغيره وهو جمع كلمة المسلمين وعدم تنازعه كذلك ايضا تبويب الاحاديث او جمعها على المسانيد هو ايضا مقصود لغيرك حتى يتيسر على المسلمين اصول السنه ارايتم لو انه لم تبوض على الأبواب ولا على المسانيد لكان الانسان يجب اذا اراد مساله ان يقرا كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى انك في هذا من التعب العظيم ومن في هذا ايضا من تعطل الشريعه فكان هذا مقصودا لغيره طيب أتى أناس إن وقالوا المحاريب هذه محراب المساجد محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن تهدم ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد وفيه محراب بطاقة الوصية ليش قد أن المحارب من فضلك اقلب الشريط